قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا من السماوات تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من 117. وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فمن قرب بعض منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت تقول للناس اتخذوني وأمي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 تجري من تحتها الأنهار خالدين في فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير